واشر الامور وشر الأمور محدثاتها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد في البدايه احييكم جميعا بتحيه الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك اسم الله عندي جماعه الاتحاد ربيع الاول شحن 484 هجريه كما انت شعتها نوفمبر قلت شحن عصرت شمن ميلادي اذا بقد علي كن وسده زقنانا كتاب الاصول الثلاثه بلوا لمع انت نودا لنا واسال الله جل وعلا ان يجعله خالصا لوجهه الكريم المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نذا كتاب الاصول الثلاثه بزحد سيزا جيرو زازيموا وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال راس الأمر الإسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله وازحد سئ جماير ناس ابتناي ما شرشتا بصحنا مالتي لعله خلص سرا دين الاسلام وخانو كم اون عندي نايزيدين الاسلام دمى صلات مخانه لو معتصم بار ابتا اخر نايز حديث زيابه احنا مالتي وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله ذروه سلامه اتيز لاعلى قربا درجه حز زله بسلمنا دماني الجهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله مخانو الى ما الرسول صلى الله عليه وسلم و سنام اندحرلنا كم بعل جمل مونغودالون حتى لعلي لا زلا كب عب حقان تركم مالتي زي مونغودا نبله ف صلى الله عليه وسلم بزا مونغودا زي اغيروم مسفلو مو جهاد في سبيل الله عبي ابي بتخمز اللو مالتي ولكن أزيع ابي تفصيل اللوزن الجهادي بوزن حد سبد ما بزعبه الجهادي زرب بحلفي ابتي عامس اني مسلمين كبزحن كله مالتي ولذلك بزرزر بتفصيل كزارب دسبلن فاقول مستعينا بالله عز وجل مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله ومراتبه اذي جهاد الذسي كما يلوئوا تعوج كمون تي السرارءءو ترتنت ودمى السرارءءو كما يلوئ نزبل مالتي الجهاد في سبيل الله تعالى ذروة سنام الاسلام جهاد في سبيل الله كم ترى الله عليه وسلم استغثوا مالتي كم زي منقود ابعق الجمل ابعق ابو عور نري كبز بلبت حقن ومن اعظم وأجل القروبات إلى الله تعالى بلا خلاف ولا نزاع ازي جاهد زن ما نبرز قرار بالني ازي اني بزيه الساحب مالتي وانه ماض الى قيام الساعه لكن معسن بخمين ابزي زل زربا معسيو مشروع زخون فقد دخون معسغ كل كل زخون مالتي ولغا كان الجهاد من المسائل العظيمه التي كثر عنها الحديث في هذا العصر ابزوغ تنازي بزوع بزوع زرباتات الله بزعن الجهاد في سبيله فتناولها اناس ليس لديهم علم ولا بصيره بزحاسب جماعهني بز علم يزاربو مالتي بز علم دم فتاوى يهبوا نرسيهم تاكاغ يوم نحزب ياغاغيو لكن كمتي صلاه عباده زكاه عباده صيام وحج عباده نبلنتا جهد ما عباده بخمه يا غبابيا تفقد معاصي مع اسكني كل كلته تغون الناس بالمالتي فتكلموا في الجهاد ابجاد مستزارو مالتيو فما بين متشدد وغال قال لي متشددين قال له بذي هو يخن جهاد كلله قالوا كمان بايماننا خن واقعنا يمزم توكلنا على الله الله يرحمتو قال لهم حلوا فحليهم سبحان الله ولا بي امنورن بللو بي امني بشقوت بتانك انده مساكه الله اكبر انده بالك بي امني نوتوم مبلقه هل يزيد صلى الله عليه وسلم ازي حجه اسوي حنان وما بين جاف ومتساهل في امر الجهاد قال يد ما جادز بهال اللي انده حجه راح من ولا حمت بزقد قال يوم سبحان الله هذا دين كلنا له زبلون الله ما لهتيون بالله هذه وحده الاديان زبلوا مالتي كل دين كم حن ترى اي تساهل شلل المبالي لذلك دق سبات ابكلت طرفه وسط ينزلو ابكلت شاف تقدم اي شاف زلو متشدد مالسي بتشريز ريون الجهاد اتخالا اي اب شاف ظله الدماني جهاد باله النبلكه ينكره ولكن اهل السنه والجماعه وسطوا قالوا ساعات فقد زهن له قالوا ساعات كا خلق كل زهن له, له لذلك ازياء وسطيها ازاحزناها كيال لنا سلفيون منهج السلف سلفنا الصالح الصحابه رضوان الله عليهم كما تريد امه از ولذلك كان لا بد من بيان وسطيه الاسلام في ذلك ولقد مر المسلمون ولا يزال يمرون بمرحلتين اثنتين هما مرحله الضعف ومرحله القوه قدم اذن مسلمين كما يقعزوا لو الناخن ريالنا مسلمين عبد الرحمن جمزلو ابو حيلي عبد الخراء اللي قدامك هذا. لذلك عبد احمد كلهم قالوا ناتو فردله. اب حيلي رغم مخلوخاني ناتو فردي قال له مالتك. ولذلك ففي مرحله الضعف في زمن الضعف يكون الجهاد الأكبر هو جهاد الدعوه الى الله تعالى ابغيزه دخمة تزعابه الجامنا بركته ابسلمنا الدعوه الى التوحيد نتوحد كنعدم لنا والتحذير من الشرك كم اون كاب شركي راح حقوقن بالنا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اثرسل الساعه مت اب مكه قولوا لا اله الا الله تفلحوا كتعوا لا اله الا الله مولى المؤمنين اذا لا اله الا الله اسمعوا له اسمعوه اسمعكم حزوى ودفعي شبهات المخالفين كمون انصرنا الذين يخذوا الظلم نزياتهم تي حق زمسل حساب زقربلو الظلم نزي كنمكوتلنا بعلمي للحفاظ على سلامه اعتقاد المسلمين. لذلك اتجحتنا عقيده لعلو كل خلصرع لنا. ابغي زي الضعف مالتي. ما هنا ما تزل له. التوحيد. السنه. اتمنهج السلف. مسدخ تسلمنا اتم مسلمين لدخمل له مالتي. اذا انا مسلمين دخمل سلازل له ننبصم يخمل له سلازل له. نربهم الله تنصر الله ينصركم رب تعودكم نعوده. نعوده من لقعوتكم نربغ ما يقرنا هنا نعوتو نربغ انا نعوتو تغيلونا ملس ناب سنان من ملس ماقدروا صلوه الله يسلم نحس كبشركي نرحق كبدعاء نرحق كذنوب والمعاصي نرحق بدحرزي نصركم تسيو اي ينصركم الله فلا غالب لكم انت ربي اعوتكم زشنفوكم يلن زشنفوكم حيلي يلن يلناي ولذلك وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه 13 سنه رسول الله عليه وسلم 10 ثلاث عام تقر يدعو الناس الى التوحيد وترك الشرك نب توحيد اصوعني رم نعود اني توعيد كاب شرك دماني تتنكو كاب شرك راح عقب النير صابرا على اذيه المشركين هو ومن امن معه اذيا يردون بذوح مغراته يردوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه كله سجود كله وغافدر بيقولوا يردوا ابسراتهم كله ومن امن معه صحابه كذلك اذيا يردوا ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم مجنون طول للمم حساوي للمم ساحر للمم كاهن طنقالاي للمم وكل صرفيه اللي تصرفوهم صبر غبر نيور شعوده زي من الرسول صلى الله عليه وسلم اتي مسلمين ابضع فيهم ذلو ادخمت يوم ذلو ولذلك ياسر والد عمار بن ياسر عمار ابو ياسر فياسر قتل حنقوه وسميه اديون عمار مالتي بنت هبات ابو جهل قينث مسات والله ابذ ساعه تزي كلتي امويتم ابون ادن وعمار الريال اللي زغناته ودوم صحابي الجليل عمار ابن ياسر وضربوه حتى اغمي عليه وقع عمره مغزاب زقيلو فين تروحينه ايري ايسمه نستس الرسول الله صلى الله عليه وسلم بوحالفه صبرا الياسر فان موعدكم الجنه صبر قبر مغناص طوم بال المسلمين ابزي حداك خوضكم خانو رسول الله صلى الله عليه وسلم تردي وماله ولم يرفع سيف الجهاد في سبيل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف للعلم حيلن نتقن نعون جاء النخيد ايبلون عليه الصلاه والسلام ولم يقل اقاتل المشركين بالايمان بالله وحده والتوكل عليه دون قوة دون قوه العتاك كم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم توكل علني ايمانا للنبي ايمانك واقومي ايبلون ابتوقتي ابزواني ايمانت لنا توكلت لنا اقول الله وسلم تامر يوم كل السرع الرسول الله وسلم نا برب زغربه ز كله شكر درايي جنب سيفائيل علون اتسيت معش ز اللي علقن فلطونير ابغيزه ضعفي ابغيزه تخمت ايكونن ولذلك اتيقولوا اطوار سلاحك توت زبها الماتيو سيف غراجه كله زيتات والتا مستن كفار قرشنير وبزعد ما قال بزيي نغير الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا انما كان لقله المسلمين وضعفهم زغاء مسلمين وحدات يمروا وضعفهم يمروا دمومات يمروا ولذا امر بالكف عن القتال ذات قدامهي مرحله توتوا وبلوحيتواغوت بالايه وريده ازب قران يزله قال يوم قلتات المسلمين بعل جماعه اخوان المسلمين وغيرهم وغيرهم ازي ايجلسون مزعايت زي بلوا ازي اقران الله نزي حق زي كجلس نا كما قال الله تعالى ان ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه اذيا خاف سوره النساء رغبه ايا قصري سبعا شعته ان جاي تبعي له مالتي بزاء يا رب انت او اوجماج الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم زي مسلمين يوريد ايدكم احصروها ايدكم كيتوروروا تز... كي مالتي حيلي تتقوموا مالتي اديس عزاني ممنوع نرو سيف اسكه واختبل اب مكان كل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جاهلهم ما تيو صلات كصابلكم حزوه كم اون زكات اوصو نجبل نتم دوخومات ردوا تطرحزبل نيرو مالتي ولو استخدم المسلمون قوه السلاح تجاه العدو فانه سيستبيح دماءهم واعراضهم ويبيدوا بيضتهم ولذلك مسلمين هتوانتي حيلن تزتقومو نيرو مالتي حين تزتكمونيرم ابدي ساعه زي صلاقي تصبيهم يزلو دم دم ما فاز اومنيو نكون نوم لحس وجه دماني كبرتنا ان يسد ما مصه صلاقي مالتي كمون تازلوه غزا وتومون كلم لذلك اسلمنا التوب ولو زلم زلو فرحات يخو مالتا يكون بل انما نساتهم بزحلهم ضعف سلازلوا اي تتهوقون ورب سبحان وتعالى اذا موقف زي اخو حلو زلو مالتي ابغي ذا تاوعدنا رسلنا قصل تاوعد كبشرك نرحاق كبدعاء رسول زي قبره ونرحاق الكاز دعوه زي قد صلو كبذلو والمعاصي نبل نا ربنا نملس نا ربنا نملس تلك دعوات قبر مالتي والا ده من دحرتق الكام تسلاقي حيلهم كلو تعدون كل غور اذل زغنه الرسول صلى الله عليه وسلم اتقدمي ايتي اوج حي لخي تتقوموا كفوا ايديكم زياب سوره النساء انا غرب خمزيله يلب قران يزرب زلخ مالك اذ غ فرحي كونن بل انما كل اببته كل ببته له واما في مرحله القوه ابغيزه قوه مسقاته ويدماني ابغيزه حيلي مشرقه مسلمين نبي تقيرم نرايو فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينه مكنه الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم سفر ثلاث جبرو ربي بوتاهبوا مدينه مدينه هاجر كوينا تسديدوم ابغيزه صقم ابغيزه شجر دينك ترحز ربي بدين كايوخ حتىك لنفسخان لتومتمالكم دكرا انسترا كمول صدرابيتكا ولد دغا حفتقه حوخه توملكو صدرغا نزعاتو ميخك تحزلك كابو حالو أب أب ضعف ابزيز دغمت نعاوسه برطحه تواقا جهاد في سبيل الله خنبل زي من قدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ايكونن في الصلحة. ارحمك الله فصارت المدينة بلد التوحيد مدينه بلد التوحيد كوينه طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يا شباب مكه غادي مش كاب مكه لعلي زبلس و طالو ابز الدنيا تا زبلت مكا ندينكم لو كنت مكا غادي فوق حزب خوت يامون ند انبره انا سي كا باقي موصاخ والله انك لا حب البلاد اذن ترى hey, ربك كما قلت دينك حز كصل ان ارضي واسعه فايايا فاعبدني لرب سبحانه وتعالى يعني مراتسي قف حياتك صوبكم لله لذلك عبدك صنع كسمعك ساتموت واعبد ربك حتى ياتيك ايش يا شباب اليقين اليقين هو الموت كسابت موت عبدك خمتو خمت موت وزع تشجير دين تقبر هيك الكان ابو سعد زمن تسدد اذا كن غزيو ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استجد السددوا كن هاجر اقيموا بمدينه ومصدر قوه للمسلمين اذا مدينه زاء عدن اي توحيد بدحرز دماني من حين اي مسلمين مسكونه شُرع الجهاد في سبيل الله على أطوار ثلاثه مغاني دل على قيد نعب خيدتنا الجهاد قداي بثلاثه نغرات مالتي تقدميتي زي حزوه ثلاثه مراحل ثلاثه درجاتات كم زلوه اذا الجهاد زي اب مدينه ام ساعته قدماء الله كل كنتم قين ماجي اربعه ابغي تضاعفي رب سبحانه وتعالى اليوم أتوبلو ادكوم واسكيتوبلو حي اللي خيت تقوموا زياده بصوره النساء ايه قصري 7 شوعات طيب بنحرزي المدينة فالطور الاول كان ايتش تحسب طبعا مستني مكه والثقه مالتي الاذن للمسلمين في ذلك من غير الزام لهم ده حرزت الله كما في قوله سبحانه ودن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقادر زياد سوره الحج رغبه ايه قصري اربعه انتم تبهلون مالتي ودن للذين يقا يقاتلون بانهم ظلموا افكن لهم الله رب سبحانه وتعالى مظلومين تعمسون سلاخونسي انتم غير لهم رب سبحانه وتعالى ازي جهادي ازي افكن لهم الله خو وإن الله على نصرهم لقادر ربقاني كعوتوم يكاد يتب الايا وريدا اذ يمس وردت جهاد تفقدوا مع سجن هو مسرغ ابو المدينه سلالزي على التغيير مالتي انت جاء واقوا كل من لا ننسحب يله مو ننسحب نير كن اب تي مجمرته جهاد ناي دفع نير مالسي صلاه المتي كخك كلناي ما كل خال جهاد يا شباب ناب هجوم نصلايب على خطه خده هجوم تجبر اما مجمرسا كن يكل قال اليوم نير مرساء سنه المدينه اخوين اب غزوه على كما كتب يسو رسول كان ما كتمم ازي جهاد الدفع نبله تقال اخي لو ما رسول الله من الصحابه سنه اذا قدامي تي تفقدوا مخانو زازئه لنا تقال ايت دماني الامر بقتال من قاتل المسلم حجه زاز تغيو ابتيت انا تواقوم تدع كلكم نخي لي نذحر تواقوم ابزيها ثالثه تكن ان تغون الا مالتي بل تواقو هم جزاز ما الشو دليلهم سلازخن ابو زواني الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر دا بلو واجب قول فخذ زينبر انتم تقيروا يا شباب ناب واجب تغيروا زي الجهاد في سبيل الله والكف عمن عن كف عنه وقع زي ما اي تقتلوا وتبا حلو بذن سنة زتهم هو يوم زمصوا وقوا مقيتهم بمرسله الصحابه ما له وفي هذا نوع نزل قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اذ ياب سوره البقره ان رغباء اي قسري رب سبحانه وتعالى انتل ازغل عزيز خلوا مالتي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا تومزوا قوم تواقوم تزازح ولا تعتدوا تعتدى تكبر تعتدى تكبروا ايتعمس ولا وگ جهاد تغيل لنا لكم زي مثلا سبي الرسول صلى الله عليه وسلم كفر مشركين ما يتقاتلوا نصيحهتهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كتقاتلوا ايماثتن من يقاتلوا ايلهم الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ف نض جاءن دت بقصوا للرسول صلى الله عليه وسلم ازايذبهم يرموا الصحابه ابزوها انزي وتادروا وتزاز كبهالك اعزماتي نزم نجاذب قوسوا للصحابه تزازبوا منير حتى ام كايتقرصوا و داكنو سيخاي تقصلو قول اخاي تقتري الله عليه وسلم زي زي. بل انما نتي خدم يمكثوا الله إن الله لا يحب المعتدي اعتداءت قبره ويدما صعبين قال كتواد او زي ربي اي فوتونيو الهب قران اب سوره البقره قصري 19 رغبه الطور الثالث مستني مكذبنا اربعه تخون الله مالت جهاد المشركين مطلقا مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا يكون فتنه ويكون الدين كله لله ابذربعتن هيما قرشان كنوزهم كلهم مشركين بفن توغوم مغنيهت الشرك كفر نخيركب ابغطسمري ازد مات كل رب الخون مالتي الكتاب اليهود النصارى ابزي قوا زي ابزي حيل زين حربتنا مالتي جي يخفل قبري يخفل بسلام نخوم مطمئن لكن زياتنا ما قرش حيليا كلهم توم هويلم خمت زقوا بقهم حيلوم زدلدل نسومكا حيلوم حيلوم ددللي دل حجي تواغو من كلهم زبل فل وغو هزي مزدلدلكا نخلو ويا بس لمن نحتو دعوه مسكبركالهم مالتي ملي مسدبلو ابذ ساعات هزي اسلمنا يمكتو مخال اذا كن معسيو حيلي مزرغبكا رسول صلى الله عليه وسلم انتهى النيرو اما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه يختلف عن حاله في المدينه المدينه هاجر كوينم ولذلك غزوه الاحزاب يهود بازي منافقين بازي كفار مشركين بازي متجمعوا ثلاث اربع شخ صلى الله عليه وسلم مدينه كانه كباينه الصومين ايلمت وقاتلوا المشركين كافه زبال نقول لهم كامكيتو والمنافقين اسما سالت نسلم اسمصلو كم هو من من مشركين وكفار نقول لهم دماني بحساب حبيرهم سميرهم مسيون الرسول صلى الله عليه وسلم دماني ابغزوه الاحزاب ما مالتي فيكم السلام ورحمه الله رب سبحانه وتعالى قاتل المشركين كاف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نزوم مشركين كلهم كافه بتغلالهم بكل كلهم تواجههم كما يقاتلونكم كافه كم تجي واقوخهم زلغوا ساتمون اتحابروا الدقاقف لهم سخن كتدقاقفكم كا... كالنخ اللهم عينات كفار نعوم تواجههم واعلموا ان الله مع المتقين زياب سوره توبه رخبه ايات قصري 36 فلن يخمد ما رب المستمتقين يزلوا بذيحهم امم كي تبلون تدللكم حاجه من خلطه كما كنت خير قد ما حجي حاجه عسرته قال انا خفف الله انكم لله رب سبحانه وتعالى حجي afarjalكم الامر حدا عشرة زنابر حدا نخلة غير رب سبحانه وتعالى زيد ماني تكافؤ حتى بتعددون انت هي رداك مالتو قدم حجي حدا عشرة زنابر ربي ضعف ما تمرهو حدا نخلة خمس حدا نخلة خيل مخانو ارجيهم مالتي بلوا زياده تفاصيل نه جهاد في سبيل الله جل وعلا ان ادما بخومه اسمحه تزاربه. لذلك ابزوتنا زي هو بزيحه اذن شرع قداي. ما حسب قداي اني ريته قداي في سبيل الله عز وجل. فبحصر زبالين الرسول صلى الله عليه وسلم باربعه اين انت يا هم مسرع يا هم حلفو في سبيل الله اذا قدام ايتي كفوا ايديكم ايدكم وا سكيتبلوا حيلي اذا مالتي اتخا على ايتي جهاد تفقدوا الكمال راح تبلوا زيد ماني مسدلدلو رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدينه خلوه مسدلدلو اذا سال زيد ماني نتي زقاتلكم كنتقتلو ثم خطوا جو عزيز الله له ايتواقو أو ايتواقو اومالتي ترى بعث غني كفار نقول لهم كفار تقبروا تواقو تاع قداميتي ابقيزه ضعفه ابقيزه دغمت تنسى لسه جن مسلمين قوه حيل مسترهبه مالتي التقوى خليت هي قوه الايمان وقوه السلاح ايمان قومه نايقوا ناي, قوة ناي حيلنا اصوارك قد اللي مالتي من اللوزن اربعه زدق ملي بارك الله فيكم حجه دقمن سنيحه نعم تفضل اخي حسن اقدميتي نعم او سي هو سايت بولو اللي هو حيل يتتغم لازم اسي ابغيزه ابغيزه دخانه احسن انا هنيتي او تفريج دخان رجاء ايوه احسنت تفقدواكم على سبل حر ثالثيتي ثالثيتي دواغو فتونه دواغوهم تراقبوا ولا سبان كله زيت تواغا اي تواغو تبل تزاز مسيح نبتزاز صغير ثالثيتي رابع يسخن رابعيتي نزون كفران بقولو كفارين شبيكم اه جديد <تصفيق> <أوه. تصفيق> بارك الله فيك نربع نقول له عينك كفر توغوم زخاتي آخر حي اللي احنا مالتي ازيا جزاك الله خير اخي حسن ذا كتاب جزاك الله خير من هالشيخ الإسلام محمد بن عبد في التاليف ا كتبناته زالف شيخ محمد بن عبد الوهاب بحصر الزباله تاع ناتو قما ييرو كتاب يلقي في حتم كم زنباره فضل جزاك الله خير اخي حسن بارك الله فيك الله بارك جزاك الله خير الله ينفع بك يا رب طيب سلازي زين انت اربعه زنباره عينات نجاك المؤسسن احنا اتجاه نبع الودماني ابكلت ايو غفل كم تقدم الزبلكو مالتي جهاد الدفع وجهاد الطلب جهاد الدفع وجهاد الطلب و ابي زراب اللوناي الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ابذال الميعاد زاد الميعاد قصري مسحف مجلد قصري ثلاثه قض قز شعت حساب قز عشرته سلسل السودماني ات الجهاد انتي آه... مراتب عينته قال له إذا عرف هذا فالجهاد اربع مراتب <تصفيق> له اربعه آه... مس على ليلو جهاد النفس تزعابيزي نحن نفسنا زي تقالسنا نطلع خنقلس نفسنا توحي زي حزنه. زيت حزنا يا مالتي سنة زيت حزنا كابشيركي كبد عرسو زي غبروه تدا زين رحقنا التحمام ابن بسنا يزلو نو كفار خمس غيرو من عينبل رب غاني نعيط اعودكمونيزبل نعيط اعودكمني كعودتكم تداك كبد دين رحقنا كابتن منكدنا يرب رحقنا سلاذا انت نحسلنا سلازن حنا اينان نغاغازلنا نحنا ايمان التوحيد نابسنه كن ملز زقبا كاب شركن كاب بدعات كن رحق زقبا ان رسول زي جبروه كاب غنرح كاب تزنوا المعاصي توبالنا كن رحق زقبا ان نحنا اينا. اتي هزيمه دماني بسكنناي صرحناي بصرحناي, بصرحناي زمه تسلو بزنبنا ينبل كفار كمس ابصروا النساء له ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا انتم كفار, نباخم من, من. من, من. أنت من, كفار. من قد ما توى باخو ما يقبر كلهم انتم مسلمين نزم كفار نباخو ما من قد ما توي اي قبر كلهم منقد اي كفث كلهم انت مالك باخوهم منقد تخفط لهم زلهم نزم كفار كبتو عيد مرحاكم كان سنة مرحاكم منقد الرسول صلى الله عليه وسلم كابدين مرحاكم كاب, كاب منقد نتاي نحرعكم جد لازم بتعذب غيركم توب ازيتو لو من جد تقفط لهم زلخوم يلنا يا رب سبحانه وتعالى ابصرتني سال لذ لذلك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم رب سبحانه وتعالى انا حدث بي يقولوا كنتا توي كرني ما بانفسي بتصرح انا رايي صراحه انا مسكفه كنتاتنا يخفال صراحه تصبغاني ربي كونت عطتنا باذن الله كصبقاويو كرهولنا يد ما شاء الله طيب تفضل تاسعه اخلاص الذله بحصر الجبل شاء الله نعم من من قوارنا رايك في ورا دين ورا تشوري غلاله وبتاخذوا لا بتا توعيد نعم نعم مقوله يا صديقي تمام اجينا حاجه ما فينا صراحه ما رح نتشخلوهم يكونوا اتقبلنا الموضوع اه اجيادات من حالنا جزاك الله خيرا ابا يحته اذا تبلز الاخ اخي حسن الرسول صلى الله عليه وسلم بذم مرحله زي ام حلفه نخيسقوا فانديه يكون ابو حفص عندهم ابو كله قران كغر سمعكم مو تقولون دا قريش ن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ابو جهل ابو زنم مسمرات له حصيناه نزغ له ابو بكر الصديق ما سيو تحاسنه سيو له دم ندم كابزنه فسيص عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اذن امتايو نتي دين دم ساسواي زين فولتدين حزوم حزنه مولا ماصيوم اسلمنا الهوم تم كفار تقاومهم نعمار ابني ها سرقه الام يا سركبل وعمر دم غزب زكزبل قالت لك امه وسميه دم ماني سبيتيه كمان عيدن غصولان كسي له امه زغنوا يريو رسول الله صحابه كلهم كله صحابه كله تشوف تشوف كله يري له ازغانم تاع يفح بتن خطولنا زيدينهم سورو خمحوه كابسورو كبنصوه عندل كمزوم كابسورو تبنصا كيتتتعز اسلمنا بزوح صغير بده يركز زين على الرسول صلى الله عليه وسلم تاع انبيرهم هاجره اول دعوه قر سم مدينه بحجم وصنير اما مكه دعوه سريه الا دعوه غمان سبحان الله سرا نال اذا صلات كمان ابغى زووم نسجدوا نيورم تحبيهم اذا كلوا صحابه حلفوا امهم كبنا برتوا صحابه عبد الساعه تزق انت انجروم صحابه هو هو ايبلون بل انما انت انجروم مالتيو صحابه رضوان الله عليهم صبر جرو الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا على ياسر لما مفتحي انتي لهم الله صلى الله عليه وسلم سد مدينه مستقبلهم دعوان دعوان قبرين عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذيت حغيسو مدعره سد مدينه اندس اندس لمو مزي بوتا يخفتوا لرسول صحابه ابو غزوم سوق النير ما بتوقتي. طيب بدي الرسول صلى الله عليه وسلم صحابان تايلموا هجروا كدم الرسول صلى الله عليه وسلم ذاجروا صحابه ده هاجروا مسكودون على مدينه انتي رقبوا مالتي ماوى بطرفو تحقفو هاجر رقبوا مدينه ابو زوان الزخاني بزحت هاجرت اللوا ظهرت زاوا حيث زيبل خلوا ايت وصون زيبل خلوا حاجه يتخيد زيبل خلوا ازند حر رقيم كاماله تب الساعات زي رب سبحانه وتعالى عذره بك تضعف له دعوات راح الرسول صلى الله عليه وسلم يرمبري نمنتاي زي تو كا رسول الله رب ايبلو منا طقت انت راهو نايم كن زياده نساتهم نتاهم نابان نdato كوريم زماص ملوم وملقان قديم سسونان قدايقونان كررايو اتا سنه تسقلاص انا بركه والله زياغ تحرمغ ولا تني شي علمه سمعاز انا بركه زياغ كتحرمغ زي نعبيقا خصك تسى زيا رخي بك هذا اللي خرب بصبع نقب زيات راح زحتك زي طوعيد عسكاد يحسك كان شي ذكر راح الكاميرا من ربك ما دينو وما ومن نبيو زياته اصول ثلاثه بزيخه عتني ناي حزب قداي نمرحت اسم ملكت ابذ ساعه تزكن تدع ابدعوه سبيتك كل حزبنا بربي الله الله اندبلنا بربي تتملز ربي عوت ابسعه تز عوت ومت ولذلك اهل المدينه تييمان مساتهم قبلهم مسسلمو نسب مكه خمي قرون ويثيرون على انفسكم نفسهم لعلي يرمي امي ابذساعات الزغاس مكه سمينا الانصار والمهاجرين تحقق يفم حديق كونم سم كان سمينا بده حرزغان صلاه مس مكه تمه لذلك ازم مكه تزي غن يوم يخللو غنا امنقدون كله يخللو كله انت عايزو خلوهم زلو صبر مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا ال ياسر زبولونزي انتم بتسب ال ياسر موشنا غيركم ايت ايتبلو فان موعدكم الجنه الامم صبحنوا غون الجنه يخلم صبرنا في قبري زموات الجنه ندينوا قبل زموات ناب الجنه لكن هو تلك تاع الصلاه تاع الصلاه تاع توحيد عقيده خصنا احنا نقولوا كزي نعبد بالمالس يزبل توحيدنا حز ماقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حز كبشرك نرح كاب بدعات رسل زي جبرو نكرات نرحق كاب ذنوب والمعاصي ما توبان البل بدحر رزق نصر مباشر ربي مصغر له موسى عليه الصلاه والسلام انا لمدرك الفولو فرعون يركبنا له مسبولو كدمس سوك وين مسيو كلا ان معي ربي موحد توحيد سلاز حذاي قال ربي مسهل له مالك سلازي زين تا يردعنا مالكيو ربما صانا الله خصب بن من حزب تمنقدر الرسول صلى الله عليه وسلم سنخ كما نعز لا اجن توحيد حزنا انت لا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم توحيد نحس اتناتك غبون ردوم مغب عبادات توحيد سنه زم مال كفركم ورهق كبدعات مرحق بدحريزي كذبنوا والمعاصي توبا موبل بدحريزي ازاي بلعوات بعيننا قريو باذن الله كن كل مسلمين بنعبد ربنا نملس ازاي دعوانك برب عز وتزي توحيد حزه رب سبحانه وتعالى قيامه معلتي انكفار بن ممتاز يتوقع كامل كان تدا ضخمه تاعلو انتداقن انت خمزيت يسجد غير موخا توحيد خمزيت يسعد غير موخا كنصاحت فودا نتا صلات عم مزجت سجدة زنبركاون كتذكراي خاصبح لكم السات حرمه تبلغه تعبيك خفخوني ابغازا ساعه يلزو يصل ززو صعه بغزو دم ما قلبو خوني ما اسرخوا زين خيمت دين الاسلام ابغيزه ضعف فحفعت اله مسلمين ناينو صقومت راح قبرو توحدكم حازوا دعوانا التوحد كصلوزه بلا ب 50 لذلك وسلم نحز كنوت كبشركي نرحق نعوت كبدعرس صلى الله عليه وسلم زي قبره نرحق كبدعاته نرحق كم اون كابذنوب والمعاصي كل نرحق توبه ونبل ذنب تغيرنا هذه